سبع استمع إلى الجمل وصل بين المجموعات كما في المثال ثم قرأها زهرة تحب السباحة محمد يذهب إلى النزهة لماذا تأخذ المظل معك؟ أوكتاي يحب السباحة لذلك لكن لذلك لأن الجو مشمس ستسافر إلى توقات يوم السبت الجو منطر ستذهب إلى المسبح يوم الأربعاء الجو عاصف